بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن لإله في قريش لا إله في قريش إيلاتهم رحلة الشتاء والصيف إيلاتهم رحلة الشتاء فَلْيَاعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ أَنْ يَاعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الذي الرحمن الرحيم أَرَأَيْتَ الذي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَٰلِكَ الَّذِي يدعو ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين دعويل للمصلين دعويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم الذينهم يراءون الذينهم يراءون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم بسم كَالْكَوْثَرِ إِنَّ أَصْحَابَ الْيُمْنَى كَالْكَوْثَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانحر, وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ